يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أن يتهم نفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بتم الله الرحمن الرحيم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 يَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عِقْدَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِقْدُ أَوْ إِطْعَامٌ يتغبهم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواءب الصبر وتواءب مرحمه أولئك أصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشانه عليه النار مقصدها